وشحاط <تصفيق> بعدين وشحاط عليه السلام I'm you. sure to be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 وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم الجهة الاخيرة في هذه المساله maar degenen die de heilige dagen niet volgen, die zijn niet het werk, die niet naar كما أنه لو علم بالاستدبار بعد خروج الوقت فإن المشهور هو سقوط القضاء وذلك للروايات المفصلة بين العلم بالانحراف عن القبلة أثناء الواق والعلم بالانحراف بعد خروج الوقت وقد مضى البحث في ذلك مفصلان وإنما الكلام كما يقول سيدنا أن هذا الحكم هل يختص بالمجتهد المخطئ كما ذكره في المات حيث قال وان كان منحرفا الى اليمين مو الى ما بين اليمين الى اليمين او اليسار او الى الاستدبار فان كان مجتهدا مخطئا اعاد في الوقت دون خارجه اي ان هذا التفصيل بين الوقت وخارجه هو تفصيل في المجتهد المخطئ أو يعمه يعني يعم المجتهد المختلف والغافل وكذا الجاهل بالموضوع أو ناسيه أم لا وسبق منا نحن بحث ذلك ولكن لأن سيدنا قدس سر أضاف بعض النكات استعرضنا كلامه فقال قدس الرؤى الظاهر هو الثاني أي أن التفصيل بين وجوب الإعادة إن علم بالاستدبار داخل الوقت وسقوط القضاء إن علم بالاستدبار بعد الوقت هذا التفصيل عام للمجتهد المخطئ والغافل والجاهل بالحوك عفوا والجاهل بالموضوع وناسه لاطلاق النصوص ومنها صحيحه عبد الرحمن عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا صليت وانت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وانت على غير القبلة وانت في وقتين فاعيد وان فاتك الوقت فلا تعيد فاطلاقها يشمل جميع الفروض ونحوها صحيح زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال اذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة قصده قبل أن تصبح يعني قبل أن يخرج وقت صلاة مثلا العشاءين نعم فأعد صلاتك فإن عدم الإعادة وجوب الإعادة قبل أن يصبح بالمنطوق وعدم وجوبها بعد الإصباح شنو؟ بالمفهوم فان عدم الاعاده بعد الاصباح وخروج وقت العشاءين المستفاد من المفهوم يشمل المجتهد المخطئ وغيره ولا نعرف وجها للتخصيص الذي ذكره في المات عدا التقييد بالاجتهاد أو التحري في روايتين أيضا نحن استعرضنا سابقا هاتين الروايتين وناقشنا النسمة ولكن حيث أنه تعرض لنكته أخرى تعرضنا لكلامه الرواية الأولى إحداهما صحيحة سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحي نفس اليوم يضحي يعني يبين الضوء فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع قال إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده وإن كان ما الوقت فحسبه اجتهاده فإن ظاهرها أن المسقط للقضاء ليس مجرد خروج الوقت وإنما خروج الوقت مع كونه مجتهدا متحريا ولكن ناقش في ذلك سيدنا قدس سره بأن الرواية لا مفهوم لها والسر في أنه ليس لها مفهوم طبعا أنا صغى بصياغتي التقرير فيه اشكال في العبارة والسر في أن الرواية ليس لها مفهوم أن هناك خصوصية في مورد الرواية حيث فرض السائل أن اليوم غيم ومقتضى كون اليوم غيمان أن يجتهد الإنسان في الفحص عن القبلة فإن من صلى في قفر من الأرض مع كون اليوم غيمان فمقتضى ذلك اشتباه القبلة ومقتضى اشتباه القبلة بالنسبة للمتشرع المتدين أن يفحص عن القبلة ففرض في مورد الرواية أنه فاحصون مجتهدون فلذلك قال عليه السلام إن كان في وقتين أي إن علم بالاستدبار en in in het kader هو وجود الاجتهاد والفحص وكأنه قال فإن مضى الوقت فحسبه ما اتى به من الصلاة وإنما عبر عنه بالاجتهاد لأن المورد هو مورد الاجتهاد جعلك الله من المجتهدين يا سيدنا مو في المستقبل البعيد لا بد في مهسلة يعني يقول في المستقبل المنظور لا هو العاجل لا هو الاجل المنظور هذا التعبير زين وسط يعني لا مو قبل واحد كان في درس الشيخ تبريزي كثيرا مناقشة وكان يظن نفسه أنه كذا الشيخ التبريد قال له رزقك الله فقاها بعد خمسين سنة إن شاء الله فنحن ما نقول هذا يعني هذا خارج عن المنظور خمسين سنة هذا كلش حتى البكاء كاد أن يبكي يعني. إيه خمسين سنة بعد خلاص انتهى العمر سعلى الله يزقى العمر نقوله شنو الان تون تايد استد استلام السيد إيه يا اهل العرف يا ارباب العزاء تايد هذا الاستظهار استظهار السيد الخوي او ال... لا تفهمون من القيد انه احترازي هل ان ظاهر الروايه ان القيد احترازي ام ان الرواية لا ظهور فيها في الاحترازي فلعله اتابه لخصوصية في الموريد شو تقوله؟ شيخ مصطفى يقول الظاهر احترازي بعد يعني <تصفيق> هو حتى بدون <تصفيق> نعم في يوم نغير وتحرى واجتهد فقال الإمام إذا كان في الوقت خاجب. لا يوجد خذ فيها التحري يعني اضفت كلامنا الآن التعبير جاء في كلام ال... لا فكأن المورد التحري ليس له قيمه المورد لا بعد بعدين السائل فرض التحري والامام قال له يجزيك مورد السائل مورد, السائل مورد السؤال بعد لا لمن أين هذه الروائي الروائي من الروائي أنت تقول أخرى في الرواية مو في كلام الإمام؟ يقول تحرى واشتهد أيجزيه تحرى أي. مور الرواية. يقول له إن كانت في الوقت فليعيد وإذا كان خارج الوقت فلا يعيد. ها يعيد يعني لأنه متحمّل. من أين هذا التعلي؟ من أين التعلي؟ وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده من إين التعليم يعني زاحم روحه واجتهد يعني زاحمه <تصفيق> من جاء يا مرتكاز ما جاء بمرتكاز يقول الرواية موردها هذا يا مرتكاز الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم مقتضى هذا المورد شنو اشتباه القبلة مقتضى اشتباه القبلة في المتشرع الفحص عن القبلة هذا اللي قاعد يقول كيف من اين هذه؟ اوه هذه عدلات لا ما ندخل في الكفرية <تصفيق> متشرة يبحث عن القبلة بعد القبلة من الأركان القبلة من أركان الصلاة كيف مختطة تشرة أن يبحث عن القبلة هذا الشيء طبيعي؟ غريبا منك؟ ما فيه بعد بعد ذلك؟ فحصل وصلى بعد بعد ذلك وقبل ذلك فحصل وصلى هذا الإمام قاعد يقول حسب إجتهاده عم بتسوي خلا ثلاث كلمات حتى تصير طويلة فحصى وبعد ذلك ثم صلى ثم حتى تصير طويلة خلا ألف فحصل وصلى. إلى اليمين أو اليسار أو الاستدبار اليمين مو بين اليمين واليسار شرط واقع او طبعا ولا يبعد ما ذكره سيدنا قدس سره الروايه الثانيه صحيحه الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في الاعمى يا أم القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا ووجه الاستدلال أن تعليل إعادته دونهم بالتحري يدل على دوران الصحه مدار التحري فبدونه تجب الإعادة وإن كان قد علم بذلك خارج الوق هنا النكته التي اضافها سيدنا قدس سره قال وفيه ان ظاهر الصحيح يعني صحيح الحلبي ان الانكشاف للاعمى انما كان في الوقت وبعد الفراغ من الصلاه من جهه اخبار المامومين اياه الذين تحروا دونه فلا إطلاق في الرواية لما إذا علم خارج الوقت فغاية مفاد هذه الرواية أنه إذا تبين الانحراف أثناء الوقت تكلم أثناء الوقت فغاية مفاد هذه إذا حتى لا يصير مفهوم مفاد هذه الرواية حيث تبين الانحراف عن القبلة أثناء الوقت فعل الامام الإمام الأعمى الإعادة لأنه لم يتحرى وعليهم <تصفيق> عفوا وليس عليهم الإعادة لأنهم تحروا فغايته دخل التحري في فيما إذا علم أثناء الوقت ولا شمول فيها لما إذا علم بعد خروج الوقت كي تكون شاهدا على ما ذكره سيد العرواء في متن العرواء من أن التفصيل ناظر لخصوص المتحري فنستطيع أن نقول بأن من علم بالاستدبار خارج الوقت فيسقط عنه القضاء مطلقا كان متحريا أو غافلا أو جاهلا بالموضوع أو ناسيا له ويعبد ذلك التصريح بالتفصيل بين الوقت وخارجه من دون ذكر للتحري في صحيح أبي بصير الواردة في الاعمى عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد وإن كان مضى الوقت فلا يعيد فإن عدم تعرضها للتحري أصلا شاهد على أنه جنوه على أن التحري لا دخل له في سقوط القضاء إذا علم بالاستدبار بعد خروج الوقت وبالجمله فالصحيحه اجنبيه عن محل الكلام بل هي خاصه بالاعاده في الوقت فتحمل على الانحراف الكثير يعني الى اقصى اليمين او اليسار او الاستدبار للنصوص المتقدمه النافيه للاعاده في الوقت مع الانحراف اليسير وان لم يتحرى كان كان غافلا ونحو ذلك كما مر إذ لا يحتمل اختصاص الأعمى بحكم دون غيره من المكلفين فكيف كان فالإطلاق المتقدم في صحيح عبد الرحمن محكم بعد سلامته عما يصلح للتقييد ولأجله يحكم بشمول المسألة شنو لمطلق من صلى لغير القبلة شو تقولوا في هالكلام؟ حب حب يعني القريب أولا قال أن الرواية إمامة الأعمى أن يا الأعمى يأم القوم قال يعيد ولا يعيد فإنهم قد تحروا قال هذه ناظرة لما إذن كشف شنوك كشف الوقت ما هي مطلقة هذه الرواية حتى تكون شاهدا على دخل التحري في التفصيل شو تقولوا في هالحبة من كلامه شنو هو وجه التأمر محن. ده ما يقول العادة ما يقول العادة <تصفيق> ما جاء بالعهد العهد للنساء ما جاء بالعهد قال إن الانكشاف للأعمى إنما كان في الواق من جهة إخبار المأمومين يعني خب ما يخبروا في الصلاة وهم يصلوا أين تظلوا يصلي خلص يقول ذلك رعاية مطلقة يعني بعيد أنهم تقيدوا مثل هذا الاحتمال هو متعارف بس, بس بعيد وخلاص يعني هذا صرف انه متعارف ما يفعل انا بطيخ اه لا يجبرك يا بنت يلا سيدنا احكي وياي بدل ما تحكيها السيد سيدنا وياي بدل ما تيجي السيد قول بعد يقول بعد بعد هاي <تصفيق> ها <تصفيق> إذا والتزمنا بظاهر هذه الروايس فإن سوف تعارض النصوص الدالة على بطانة الصلاة. هذا اللي قاعد يقول الشيخ فيلون. هذا اللي قاعد يقول بل... سيد. بالي هذا اللي قاعد يقول السيد العروه. هذا اللي قاعد يقول سيد بل... العروس. حدثنا عن المعارضة سيدنا فيما ما سبق. نحن فيما ما سبق قلنا بينهما معارضة. وهل هذه حاكمة على تلك أم لا بحثنا هذا مفصلا. الآن نتون لا تخلوا عندكم مرتكزات ورواسين. خلكم مع هذا مع هذا النص شنو ها اول الكلام انهم باعتمادهم عليه فان الامام يقول تحرروا وانت تقول اول كلام انهم تحرروا اعتمادهم عليه لا لا وصلهم فاجوا وتحاروا يعني ما حقينا باكو زين يقول زي كلمة يعيد ما فيها قرينية لإعاد إنما تكون في الوقت أما بعد الوقت صير قضاء مو إعادة فإنه قال يعيد ولا يعيدون هذه مو قرين على النظر ده للوقت يلا ما نسوي بعد مش على كلامكم <تصفيق> وجه جعل صريحة وكذا بين الروايتين من وجه يقول على يقول على الوقت وخارج الوقت يجعل مفسر ويلاحظ على ما أفيد أن الرواية أن صحيحة الحلمي مطلقة ومجرد التعبير بالإعادة ليس قرينة على النظري. للانكشاف داخل الوقت فإنه إرشاد إلى الفساد وكذلك قوله لا يعيدون إرشاد إلى الصحة وبالتالي فالنسبة بينها وبين صحيحتي أبي بصير التي فصلت بين داخل الوقت وخارجه عموم من واجه لأخذ هذه لأخذ صحيحة الحلب قيد التحري ولتفصيل صحيحة أبي بصير بين الوقت وخارجه فإن مقتضى إطلاق التعليل في قوله فإنهم قد تحراوا التفصيل بين فرض التحري وعدمه سواء كان الانكشاف داخل الوقت ام خارجه زين يعني دي قضيه خارجيه لمال عرب علمه بانهم تحرر لا ما اقول قضيه خارج يعني الآن كلامنا خلوا مناقشتي السابقه اللي كانت دي مناقشه السابقه احنا الان على على السيد ها. على السيد الله يقدس نفسه ها. هو الان استفاد منها انها شنو انه فرض في المأمومين انهم تحروا وفرض في الإمام انه لم يتحر الجميع صلى لجهة واحدة الجميع كشف انه شنو منحرف عن القبلة لكن لان المأمومين قد تحروا فلا يعيدون والإمام لم يتحرى يعيد الان احنا نمشي على ما افترضه من حصول الصغرى وان التحري حاصل بناء عليه نقول الروايه شنو مطلقا نعم يعني الذي يقول الإمام أنهم تحرروا بهذا النحو لأنهم تمروا لأنهم تحرروا بتحري غيره ما لي سبق النقاش في هذا بعد حتى لا يلزم التكرار نعم لا بالعاص سيعتدون عليه بس هو أعمى قال مفروض ما يعتمد عليه وثانيا لو أغمضنا النظر عن هاتين الروايتين فما يقول في موثق شنو اللي مر علينا سابقا موثق الموثق لا لا يا شيخ ما لأحسن موثق الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول من صلى على غير القبلة وهو يرى وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه فإن هذا القيد لا يشمل الغافل وال ناسي وإن كان أعم من التحري لشموله لمن كان معتقدا أن الجهة التي يصلي إليها قبل ولو لجهل مركب إلا أننا بالنتيجة لو عالجنا قيد التحري في هاتين الصحيحتين فيبقى قيد آخر يمنع من الإطلاق لكل من صلى لغير القبله ولو لم ير أن الجهة التي صلى إليها قبله إذن فدعوة الاطلاق هي محل التأمل وليس وليست وليست الإطلاقات محكمة كما أفاد زي. الآن شيخ جعفر كاشف الغطاء دام ظله قال هناك بعض الفروع الصغيرة التي لم نتعرض لها فيما يرتبط بالشك في الوقت فقبل أن ندخل في الخلل في الساتر لأننا الآن البحث اللي بيجي فيما إذا وقع الخلل في ساتر الصلاة قبل أن ندخل في الخلل المتعلق بساتر الصلاة نكمل بعض هذه الفروع المتعلقة بالشك في وقت وقد تعرض لها السيد الإمام قدس سره صفحة مئة واثنين وسبعين من كتاب الخلال بحسب هذه الطبعة طبعت من مؤسسة آثار الإمام زين الفرع الأول إذا شك أثناء الصلاة في دخول الوقت بعد أن أحرز أنه دخل الوقت يعني صلى بإحراز بعد أن صلى بإحراز شك أثناء الصلاة في أنه دخل الوقت من الأول أم لا وهنا صورة صورة الأولى أن يشك في الدخول في الوقت من أول الصلاة أي أن يكون شكه ساريا فيشك اصلا أنه من حين دخوله في الصلاة كان الوقت قد دخل أم لا والصورة الثانية أن يحرز عدم دخول الوقت أول الصلاة ولكن يحتمل أنه دخل أثناء الصلاة والصورة الأولى أيضا لها فرضان فرض الأول أن يحرز أنه دخل حال الشك، كما لو فرضنا أنه في الركعة الثانية فيقول قطعا دخل الوقت الآن ولكن لا أدري هل دخل من أول الصلاة أم لا هذا فرض والفرض الثاني أن لا يحرز ذلك حتى في حال الشاك فيشك في أنه دخل الوقت أول الصلاة أم لا وهل دخل الآن أم لم يدخل فهنا فرضان للمسألة والكلام فعلا في الصورة الأولى وأنتم كما تعلمون الحمد لله أنتم فضلاء اذكياء محصلون زادكم الله فضلا وتحصيلا وذكاء أن هذه المسألة مرتبطة بكبرى كليه في قاعدة التجاوز وهي هل تجري قاعدة التجاوز عند الشك في الشروط أم أن جريان قاعدة التجاوز يختص بالشك في الأجزاء هذا بحث كبرى ومذكور في قاعدة التجاوز نحن لا نتعرض الآن للبحث الكبروي بتمام وجوهي فيما يرتبط بالمسائل. أنا أقول من شك وهو في أثناء صلاته في أنه دخل الوقت أول الصلاة أم لا فهو شاك في وجودي أو في فعلية شرطية الوقت فهل هو مجرا لقاعدة التجاوز أم لا وبما أن المقام من صغريات جريان قاعدة التجاوز في الشروط فهناك ثلاثة إيرادات متسلسلة يعني طوليه في جريان قاعدة التجاوز في الشروط تشمل محل الكلام الإشكال الأول أن المقتضي لجريان قاعدة التجاوز تصور التجاوز أي أن يتصور في المكلف أنه قد تجاوز فمقتضى تصور ذلك تحقق المقتضي لجريان القاعدة فما لم يتصور فيه التجاوز فهو خارج اقتضاء عن مورد قاعده والشروط اجزاء تحليليه ذهنيه وليست اجزاء خارجيه لان الشرط عباره عن تقيد فمثلا اذا قيل يشترط في صحه الصلاه تقيدها يشترط في صحه الصلاه الطهاره او الاستقبال او الوقت فالمقصود بالشرط شنو ان ما هو مامور به بالامر الضمني هو التقيد ومن الواضح ان التقيد شنو جزء تحليلي ذهني فقد قاعلم الهادي الله يرحمه وحصة الكل مقيدا يجي تقيد جزء وقيد خارجي فالتقيد جزء لكنه جزء ذهني تحليلي وبما أن التقيد جزء تحليلي فلا يتصور فيه تجاوز منه إلى جزء آخر إذن فالمقتضي لجرياني قاعدة التجاوز في الشروط شنوه منتفين ما شاء الله وأجيب عن ذلك خوص صار الوقت بعد بيزن نذكر الجواب حتى لا نوقف عنه وأجيب عن ذلك في كلمات الأعلام بأن النكتة بأن جريان قاعدة التجاوز يعتمد على ركنين نكتة وموضوع ونكتة قاعدة التجاوز الأذكرية هو حين يتوضا أذكر منه, أذكر منه حين يشك ومقتضى عموم هذه النكتة شمولها للأجزاء التحليلية وال أجزاء الخارجية والركن الثاني هو الموضوع وهو تجاوز المحل الشرعي للمحل الخارجي وتجاوز المحل الشرعي كما يتصور في الأجزاء الخارجية يتصور في الأجزاء تحليليه فبما ان جريان القاعده يعتمد على ركنين نكتتها وموضوعها وهما مما يحتملان في الشروط كما يحتملان في الاجزاء فلا محذور ولا مانع من هذه الجهه في جريان قاعده التجاوز في الشروط ياتي الكلام في البقيه غدا Insha'Allah, Barakallah Allah in